بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُقُ مِنْ لَيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ أَوْ إِنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أوزِدْ عَلَيْهِ وَرَدِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّا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 رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخدا وبيلا فَكَيْفَ تَكْفُرُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ فَطِرٌ وَبِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَصْدُقًا إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا 3 رَبَّكَ Thank you bless, 4-ə am expandə và cova y��들 5-ə am come az ilə və q questioned və qoxən حصو فتابع عليكم فقروا ما تيسر من القران عالم ما تقول منكم مرضى واخرو يضربون في الارض يترون من فضل الله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 تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن